قسيدة أسباء الحسناء لعبد القادر كي لدي قد الله وأسراره ونفعنا ببركاته بسم الله الرحمن الرحيم شرعت بتوحيد الإله مبسم لا سأختم للذكر الحميد مجملا وأشهد أن الله لا رب غيره تنزه عن حصر الأقول مكملا وأرسل فينا أحمد الحق مقتدا نبيا به قام الوجود وقد خلا فعلمنا من كل خير مؤيد وأظهر فينا العلم والعلم والولا فيا طالبا عزا وكنزا ورفعة من الله فادعوه بأسمائه العلا فقل بانكسار بعد طهر وقربة فأسألك اللهم نصراً معجلاً بحقك يا رحمن بالرحمة التي أحاضت فكن يا رحيم جملاً ويا مالك قدس قد سريغة وسلم وجودي يا سلام من البلا ويا مؤمن هبني أماناً محققاً وستراً جميلاً يا نهي مسبلاً أزيزاً أزل عن نفس الذل وحميد عزك يا جبار كل معولا وضع جملة الأعدان يا متكبر ويا خالق هذني عن الشر معزلا ويا باري النعماء زد فيض نعمة أفضت علينا يا مصمر أولا رجعتك يا غفار فاقبل لتوبتي لقهرك يا قهار شيطاني أخذلا لحقك يا وهاد حلما وحكمة وللرزق يا رزاق كل نسهلا وبالفتح يا فتاح نور بصيرتي وبالعلم يا عليم تفغلا ويا قابض قلب كل من معاند ويا باسط بسقني لأسرارك العدام ويا خافض خفض قدر كل من منافق ويا رافع رفعني برحمتك ويا رافع رأفتي بروحك أسألا سألتك عز يا عز لأهله مذل مذل فذل للظالمين متكلا فعلمك كافيا سميع فكن إذا بصيرا بحالي أصلحا متقبلا فيا حكم عدل لطيف بخلقه خبير بما يخفى وما هو مجتلا فعلمك قصدي يا عليم وعمدتي وأنت عظيم عظم وجود وأنت عظيم فعلمك قصدي يا حليم وعندتي وأنت عظيم أضمأ جودك قد علا غفور وستار على كل مذنب شكور على أحبابه وموصلا ألي وقد أعلى مقام حبيبه كبير كفير الخير والجود مجزلا حفيظ فلا شيء يفوت لعلمه مقيت الخلق أعلى وأسفلا فعلمك عسبي يا عسيب تولني وأنت جليل كن لغمي منكلا إلهي كريم أنت فأكرم مواهبي وكن لعدوي يا رقيب مجندلا دعوتك يا مولى مجيبا لمن دعا قديم العطايا واسع الجود في الملا إلهي حكيم أن فحكم مشاهدي أودك عندي يا ودود تنزلا مجيد فهب للمجد والسعد والولا يا بعث بعث جيش نصري مهرولا شهيد على الأشياء طيب مشاهدي وحقق لي يا حق من منهلا إلهي وكيل أنت فقضئ حوائجي يكفي إذا كان القبي وكلا متين فمتن ضعف حولي وقوتي أغفيا ولي عبدا دعاك تبتلا عمدتك يا مولى عميداً وحداً ومحصي بزلات الورى ومعدلاً إلهي مبذئ الفتح لي أنت والهدى معيد لما في الكون إن بادى أو خلا سألتك يا محي حياة هنية أمت يا مميت أعداء ديني وعجلاً ويا حي احي ميت قلبي بذكرك القديم فكن قيوم سري واملا ويا واجد الانوار اجد مسرتي ويا ماجد الانوار كل معولى ويا باحد ما تم الا بوجوده ويا صمد قام الوجود به على ويا قادر ذا البطش أهلك عدونا ومقتدر قدر لي حسادنا البلاء ويا قادر ذا البطش أهلك عدونا ومقتدر قدر لي لحسادنا البلاء وقدم بسر يا مقدم عافلي من الضر فضلا يا مؤخذ ذا وَأَسْبِقْ لَنَا الْخَيْرَاتِ يَا أَوَّلُ وَأَوَّلًا وَيَا آخِرُ اخْتِمْ لِي أَمُوتُ مُهَلِّنًا وَيَا ظَاهِرُ أَظْهِرْ لِي مَعَارِفَكَ الَّتِي بِبَاطِنِ غَيْبِ الغَيْبِ يَا باطنا وَلَا وَيَا بر يَا رَبِّ الْبَرَايا وَمَوْهِبَ الْعَطَايا تَوَّابُ تُبْ وَتَقَبْأَلًا وَيَا مُنْتَقِمُ مِنْ ظَالِمِي نُفُوسِهِمْ لِذَلِكَ عَفُوٌّ أَنْتَ تَفَاطِفْ تَفَضُّلًا أَطُوفٌ الرَّؤُوفُ مِنْ عِبَادِ وَمُسْعِفٌ لِمَنْ قَدْ دَعَا يَا مَالِكَ الْمُلْكِ مَعْقِلًا فَأَلْبِسْ لَنَا يَا ذَا الْجَلَالِ جَلَالَةً فَجُوْدًا اشترك بالإكرام ما زال محتلا ويا مقصد ثبت على الحق مهجتي ويا جانع جمع لي الكمالات في الملا إلهي غني أنت فذهب لغاقتي ومغن فغني فقر نفسي لما خلا ويا مانعني من الذنب فاشفني عن السوء مما قد جنيت تعملا ويا طارك للحاسدين موبخا ويا نافع نفعني بروح محصلا ويا نور أنت النور في كل ما بدا ويا هادي كل النور في القلب مشعلا فَدِيعُ الْبَرَاياَ وَأَنتَ مِنْ فَيْضِلُتْ فِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْتَ فَاقِلَّهُ الْمِلَى وَيَا وَارِثُ جَعَلْنِي لِعِلْمِكَ وَارِثًا وَرُشْدًا أَمِلْنِي يَا رَشِيدُ تَجَمْلًا صَبُورٌ سَتَّارٌ أَرِّقْ عَظِيمَتِي عَلَى الصَّبْرِ وَاجْعَلْنِي إِخْتِيَارًا مُزَمِّلً لأسمائك الحسنى دعوتك سيدي وآياتك العظمى بتهلت تغسلا فأسألك اللهم ربي بفضلها فهيئ لنا منك الكمال مكملا وقابل رجائي بالرضا منك وكفني ظروف زمان صرت فيه مجولا أغث وأسقني من داء نفسي وأهدني إلى الخير وأصلح ما بعقلي تخللا إلهي فرحم والدي وإخوتي ومن بهذا الأسماء يدعوه رتلا أنا القادر الحسيني عبد قادر دعيت بمحيط دين في دوحة الأولى وصل على جد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأحلاه سلام في الوجود وأكملا مع الآل والأصحاب جمعا مؤبدا ve bago, ﷻ ﷺ ﷺ